تجل الحج في عالم كدسه الواسع تجل ينقضى بالتشار فضله في الجليل والشاسع فله الحج الذي لا تنحكر أفرده بتعداد ولا يمل تكراره بتفرج ترداد حيث أمرز من أعلى بالإمكان صورة هذا الإنسان ليتشر وفبوجوده السجلان وتنتشر أسرى رجوث الأكوان فما يمسر التفرده قلب منيب إلا بفضل الله على هذا العيد يا لقلب سروره قد تولى بأبي أمل أنا منوالا جل من صرف الوجود بنور الغمار دون بهجته وجماله به وتعالى لا أظنه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما قدر عنه رفعة في شونه وشمالا فسبحان الذي ابرز من ابرز الامتنان ما يعجز عن وجه اللسان وياه في تعزل معالجه الجنان تبارك الله من إله كريم بكرت ما آياته حذر الحكيم بذكارك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريس عليكم بالمؤمنين رءو فرحيم سَلَّكَ الْعَالَمُ بِقَلْبِ مُسْتَجِيمٍ، فَقَدْ هُدِيَ إلَى شِرَاطٍ